Puji syukur Alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua Lebih-lebih bin imadil imani wal islam wa bin imadil syihah wal afiyah Sehingga dalam kesempatan malam hari ini kita semua masih dipertemukan kembali Dalam zikir dan salawat garda al-hidayah Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dan selalu kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua Pembacaan maulid yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syarif Al-Habsi Yang ketiga sambutan, eh, yang ketiga tausiah yang akan disampaikan beliau Al-Ustadz Haji Soni Parsono Untuk itu mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Untuk menginjak acara yang berikutnya adalah Pembacaan maulid Kepada beliau Al-Habib Muhammad Syarif Al-Habsi Waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila wa dzuriyatihi wa ahli baitihi al-kiram thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa shahibat wa shahabati wat wal ulama wal musannifin wa jamiil ulama wa jamiil malaikatil muqarrabin wa ila hadratis Ja'far al-Bazdani ususan ila سيد الوالد ابو بن علي بن محمد الحبشي ابو شيخ حمد عبد الغني بن الشيخ الجفري و بنت عبد ال الحبشي ووالدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين دين الاسلام واليمان Wa ila jami'il muslimin, wal muslimat, wal mu'minin, wal mu'minat al-ahiyai minhum wal-amwad. Allah ma'afir lahum, warhamhum, wa yu'li darjadihim fil jannah. Wa yanfa'una bi asrarihim, wa anwarihim, wa ulumihim, wa nafahatihim fil dini, wa dunia wal-akhirah. Wa ila hadiratin Nabi Mustafa Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.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 يا ربي خل عليا واسني يا ربي ورد عنك صحابه يا ربي ورد عني صلالا يا, يا ربي صل على محمد يا ربي صل على عليه وسلين. يا ربي وارض عن المشهيه يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل على عليه وسلين. يا ربي ارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib Ya Rabbi la taqhar Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi alayhi wa sallim ya, salli salli. ya Rabbi ya sa mi' du'ana Ya Rabbi, Bali, na na ya. لا <laughs> ابو I so, saw uh... عزيز عليهما أنتم عريس عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي على علي يا عليه وسلم صلوا عليه وسلموا التسليم اللهم صل وسلم وبارك kerja bahan يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله ابداه الاملا ببسم ذات العليه مستدرا فايد المركات على ما أنا له وأولى أصلني بحمد موارده سنائفة هنية ممتتئا من السقر الجميل بطويا أولى أصلني وأسلم على النور الموسوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرار الكريمات والجبا انا الله, الله تعالى بتمني حس إطرة طاهرة النبوية ويا ام صحابه ولا اسبا وموغلا صلى الله لسلوك السبل الواضحه الجلية وحفظ من الغواية في خطط ال khatai wa khatai salallahu alaihi wa angsur min kiswa til maulidin nabawi murudan khisana abakariya nadiman minan nasab sarife ikdan tuhalal masamikubi hula salallahu alaihi wa sainubi ta'ala wa kuwetihil فإنه لا حول ولا قوة إلا إلا آآآ عاتر الله ما قضر الكريم في عرف سليم من صلاة وتليم, وتليم اللهم صل ويسلم وعفارك وعناني وبعد فأقول والسيدنا محمد بن عبد, بني عبد سنة سنة الله ابن عبد المطالب واسمه شعبة الحمد خميتة حراله السمية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه أمر بن عبد منافي واسمه المغيرض الذي يمتعبه بقول يحيى الله عبر يقصع واسمه مجمع سمي بخصع لتوقاش في بلاد القبار وطوعة القزية صلى الله عليه إلى من أعاده الله تعالى المحترم فهماهما ابن كنامي واسمه حكيم بن مروة بن كعب بن الع بن غالب بن فري واسمه قرش وإنا ي tongues بالبطون وما فوقكنا لون كما جناحين يلتقيان كثير ورثته صلى الله عليه. ابن مالك، ابن نعفر، بن كنانة، ابن حسين، بن مضركة، ابن إيلاس. وهو أول من أهضى البذن إلى الرحاب الحرمية وسلمع في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونبغى إذن مبارى بن الإسار بن معذب بن عذنان وهذا سر كن نظمت فرائده بنان السندي صلى الله عليه و آله و الى الخليل ابراهيم امس كان عن ار هو الشهي هو صلى الله عليه و آله وعدنا منه ريبا ان ذا هذه العلوم النسبيه الى الذي يسمع لنسمعه ومنطق فعظم به من أقدم تألق كواكبه الغريا وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنطق لا <تصفيق> Amen. Oh, God right. تسليم، اللهumm صلِّ وسلِّم وبا. bana semata dan kuasa-Mu sore dan kuasa-Mu sore muat pada rebola di hoku jentar kala nanti yusura Allah sallu alaihi salatu Bismillah tawassal bi billah wa bil hadi wa kull mudah qadir billah fi anil allah fi al badri Bilamana di alam firdaus, di alam جمالات سوءا فقوئت شوقها للحي تادي فهي اضطربت على مشعور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عمد الله وكان قد استاس بخوان بني علي من الطائفة النجارية ومدت فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشقا. وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الرَّوَاجِ تِسَعَةٌ أَشْهُورٌ قُمَارِيَةٌ وَأَهْلِ الزَّمَانِ يَنْجَنِي عَنْ أُسَوَدٍ حَضْرَ أَمْمَةٍ لَيْلَةً مَوْلِدِ أَسِيَاءٍ وَمَرَيَامُ فِي نِسْرَتِهِ مِنَ الْحَدِيرَاتِ الْكُوَدَسِيَةِ وَالْقَدْرَانِ مَقَادُوهُ فَوَدَتَهُ سَلَّمَ اللَّهُ وَالَّهِ وَسَلَّمَ نورا يتنادأ سنة صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا <تصفيق> نبي سلام عليك يا رسول سلام nabiy salallahu alaika salawatullah alaika allah ya nabiy ya rasul salallahu ya ati وقت الله عليك أشرق البدر علينا وهدف منه القدور مثل حسن ما رأينا حسن يا ودأ سروني الله يا dan musa ini Al-Hadi Muhammad Ya Allah وَيُرِيدُ رَبُّكَ أَن يُبْدِئَكَ وَيُعَلِّمَكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَيُرِيدُ بِكَ خَيْرًا كَانَ مَن تَنَلُهُ النِّسَاءُ وَاتَّخَذَ مولد كان منه في طالئ الكفر وبال عليهم ووباء ودوالت بشر الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد تكسن القيام إهدى ذكر مورده الشريف أئمة ضاه رواية ورغية فطوب لمن كان طوزمه صلى الله عليه وسلم غاية مرمي ومرباح اذكر الله وما قبره الكريم بغرف السدين من صلاه وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه صلو الله Rasad alamin, faradatul waqti alim. Alrasad alamin, faradatul waqti alim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Nabi Zalul alim, Zalul waqyadik, كل ما طلع عليه يا الله يا الله يا الله <تصفيق> النبي يا من حضار النبي خير البشر النبي يا من حضار النبي خير البشر من دنا لا أقول Qabab, wa al-zalzalam alib. Bendana, lahu al-qabab, wa al-zalzalam. Alayya abuab, ya abuab, ya abuab. Nabi sallu Ya ya يا الله يا الله الذي اهل الارات الذي مجوصرات الذي اهل الارات الذي مجوصرات الحبيب هل التسامى لوات الله يا دين الحبيب al الذكر صلوات الله عليه يا الله يا الله يا الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه هرن دون بارك كل من صلى عليه Ya sanu ali sayyidul allah ali wa yadaru sadakat kullu al-zaluna ali ya allah اللهم صل وسلم وبارك على وليه. هذا هذا يا رب العالمين رحمن رحيم من الذين رمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب السنيم Ya Allahumma Salli wa Sallam Barikan Ashidina Muhammadin Abdahib Abi Rahmatillahi Adadah Mabu'anilah Zaladhan Basyalam Daiman Ibdaulillah Wa Anusabi Allahumma Ya Basital Jaidan Ibila Adiyah Yaman Ida Rujatillahi Akubul Abdi Kaba Yaman Tanazabi Dati Basyifatihi Al Ahdiah An Ayakuna Lahu Biya Nauwai Ruwa Asba Yaman Tabaradah Bil Baqoh Iwal Qidamul اجل يا من لا زرجا غيره ولا يعا على شيواه يا من استناد النعم الى قدرته القيوميه ورجى سد بي بذله من استر سدوه واستهدى نسالك اللهم بانوارك القدسيه alla bi ajhad miyzulumatis saqidu jah wa natawassalu ilaika bi sharafil zati almuhammadiyah bi suratihi wa awaluhum bi ma'nahi wa bi sariati الذي أولل المناقب والخشوشية الذين استبشروا بنيعمة وفضل من الله أنذوا بنبئ أقواله والأعمال الإخلاصية وتنزع لكل من الحضرين والجيبين وما أدله به ومناه ما دخل صنام من أشرارها وتي والأدواء والأدوايل بالبيع وما تحقق لنا من الأعمال ما بيكونانه وتكبئنا كل ما مَتُوبَ بَبَلِيَه وَلَا تَجْعَلَنَّ مِمَّنْ أَبَاهُ هَوَى مَتَدِيَ عَلَنَا مِنْ حُسْنِ اليَقِينِ قُطُوفًا دَنِيَةً دَنِيَةً وَتَمْحُوَ عَنَّا كُلَّ ذَنْبٍ زَنَيْنَا وَتَذْكُرُ لِكُلِّ مِنَّا عَيْبَهُ عَزَّهُ وَسَرَّهُ وَإِيَّاهُ وَتُسْهِيلُ لَنَا مِنْ صَالِحِ الأَعْمَالِ بَعْضَ آدْرَاهُ وَتَغْمَا جَمْعَنَا هَذَا مِنْ خَزَائِنِ مِنْ عِبكَ السَنِيَّ بِرَحْمَتِكَ الوَافِرَةِ سبحانك يا اللهم إنك تعدل لكل سائل مقاما ومزيح ولكل راجٍ ما امنه بك رجا وقد سالناك رزنا مويضك لدنيا باقيت لنا ما منك رجونا اللهم امني الروعات وارسبع صريح الروعات برئيا واعزم الاجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم واجره اللهم عن هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام عمناة الروحية وسقينا بيث يعوم سيابه سيبي سب سبا وربا وفي اللزاززي هذه الفرود المحبرة المولدية سيدنا جَعْفَرِ من مَنِ إِلَى الْبَرْزَخِ نِسبَتُهُ وَمُنْتَمَاهُ وَنَقَلَ لَهُ بَوْذَا بِقُرْبِكَ وَرَزَاءَ الْأُمَنِيَّ وَجَعَلَ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ مَقِيلَهُ وَسُقْنَاهُ وَاسْتُرَّ لَهُ عَيْبُهُ وَعَزَّزَهُ وَأَثْرَهُ عَيْنُهُ وَقَادِي بِهَا وَقَارِئِهَا وَمَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا سَمْعَهُ أَسْغَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى أَوَّلِ قَابِلِ تَجَالِي مِنَ الْ يا قدئ الكليه وعلى علي وصبي ومن نصره وولاه ما سدينه الاذان من ما سهد من من بسط هي دريب اقرات جوهريه بدحل الشدور المحافل المنيبه باقود حلاه وابطول التسليم وتتسلم على سيدنا ومولانا محمد خادم الانبياء والمرسلين وعلى علي وصبي اجمعين سبحانه ربك اربيل العز diaman warahmatullahi wabarakatuh rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin sallallahu muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin demikian tadi pembacaan maulid al barjanji yang dipimpin oleh guru kita Al Habib Muhammad Sharif Al habsi Semoga dengan pembacaan maulid tadi kita semua benar-benar tercatat orang-orang yang mendapatkan syafaatul udma bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat serta pendengar radio Al Hidayah FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya Pengumuman bagi Bapak Ibu yang mau beli kalender dan juga CD salju hati Bisa membeli di luar masjid atau di luar tempat pengajian Garda Al-Hidayah Baik Bapak Ibu hadirin hadirat serta pendengar radio Al-Hidayah FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Untuk acara berikutnya adalah TAUSIAH yang akan disampaikan oleh Syekhinal Kiram Al-Ustadz Haji Soni Parsono Kepada beliau Syekhinal Kiram Al-Ustadz Haji Soni Parsono Waktu dan tempat kami persilahkan